بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غواه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى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 وَكَمْ مِمَّ لَكِنْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْثَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى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 وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى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 فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذير الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا